بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي فيا ذلي, فيا ذلي ويا خجلي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتبي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى هوا قربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتبي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود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 uh